قال الله جل وعلقوا الأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وعدم الإشراك بالله وإفراده تعالى بالعبادة هو الدين الحق الذي من أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب وقامت البراهين ونصبت الموازين ومن أجله قام سوق الجنة والنار هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان هو دين إبراهيم وابنيه معه وبه نجام اللفحة النيران وبه فد الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخاني وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن فقول الله جل وعلا هنا ولن نشرك بربنا هذا فقه للدين والله جل وعلا أخبر أن الشرك محبط لكل عمل قال الله جل وعلا للصفوة من خلقه والثلة الجليلة من أنبيائه ورسله ولقد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وقال جل وعلا عنهم في آية أخرى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وما أحسن من قال فكن كما شئت إن الله هذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا الشرك بالله والإضرار بالناس فقالت الجن هنا الجن هنا ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمته وسلطانه وحظ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد فكان في قولهم متخذ صاحبة ولا ولد رد للطوائف الثلاث رد على اليهود الذين قالوا إن عزير ابن الله ورد على النصارى التي الذين قالوا إن المسيح ابن الله ورد على بعض مشرك العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله فقالت الجن ولن نشرك بربنا أحد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وينبغي أن تعلم أيها المبارك أن الله جل وعلا منزه مقدس عن الصاحبة والولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن تعظيم الله وإفراده بالعبادة وتسبيحه جل وعلا وتنزيه عن كل نقص من كمال الدين ومن أعظم ما يرثك في قلبك اليقين وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفي هنا من خف عقله وطاش ولم يكن له من العلم مثقال ذرة على الله شطط والشطط القول المنكر البعيد كل البعد عن الاعتدال وهذا يتضمن من زعم لله الولد أو من زعم أن لله مع الله شريك أو من تعلق بالأوثان والأصنام أو غير ذلك من مضائر الشرك والكفر على الله.